إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة شاهد على العصر شاهد على العصر سهرة أسبوعية إعداد وتقديم عمر بطيشة أيها الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله كثيرون من شهود العصر الذين شرف البرنامج بمحاورتهم عبر حلقاته اتفقوا على ان الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 كان بالفعل بداية مرحلة تاريخية جديدة تركت اعمق وابعد الاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان اختلفوا في تقييم هذه الاثار وبعضهم فضل ان يفصل بين الافكار والتطبيق أو بين المبادئ والواقع أو بين الأهداف ومدى تحقيقها ولعل الأحداث الجسام تقتضي هكذا بالضرورة مدى زمنيا أطول للاستيعاب والتقييم ولعلنا اليوم وبعد هذه السنوات من عمر الثورة نستطيع أن نصل مع شاهدنا على العصر في حلقة اليوم إلى فهم أكبر لفلسفة ثورة يوليو إلى فهم أكبر لفلسفة ثورة يوليو وتقييم أدق لمسيرتها الأستاذ الدكتور رفعة المحجوب رئيس مجلس الشعب كل سنة وحضرتك طيب وانت طيب بداية يعني إحنا سعداء أن نلتقي مع حضرتك كشاهد على العصر شهدت فترة حافلة من تاريخ مصر وتشارك في صنع أحداثها وعلى طريق الخير المصري دائما إن شاء الله صحيح أنا شاهد على العصر لأني عشت فترة ما قبل الثورة ولا يمكن أبدا أن نتحدث عن تاريخ الثورة دون أن نتحدث عما كان قبله خاصة وأن كثيرا من شبابنا الآن يجهلون ما كان قبل الثورة وقد يتوهمون أن ما قبلها كان حسنا وهذا خطأ وإلا لما قامت الثورة لو كان كل شيء في مصر قبل الثورة على ما يرام لما حدث التضمر ولما قامت الثورة وأذكر أن الأمور في مصر قبل الثورة كانت تتردى بسرعة غريبة حتى أن شباب مصر خرجوا في مظاهرات صاخبة حينما ولد ولي العهد أحمد فؤاد هاتفين في شوارع القاهرة سقط الوالد والمولود هذه المظاهرات الصاخبة كانت تدل على مدى تردي الأمور في م... على مدى تردي الأمور في مصر نتذكر جميعا أن مصر قبل الثورة كان يحكمها الاستعمار البريطاني والملك والأحزاب الفاسدة وأضغط على هذه القوى التي كانت تحكم مصر قبل الثورة كانت الوزارات تتغير بضغط الإنجليز وكانت الوزارات تتغير برغبة الملك والذين يحيطون به كانوا يعبثون بكل شيء وكانت الأحزاب في أيديهم لعبة حتى أنني أذكر قبل سفري إلى باريس في بعثة للدراسة سنة في سنة 49 اني كنت قبل الصفر بأيام أتحاور مع والدي رحمه الله حول الأوضاع السياسية في مصر وكنت يائسا تماما من هذه الأوضاع حتى أنني قلت له أنني لا أرى املا في الإصلاح في مصر لأن مصر يحكمها الملك الفاسد الذي يسانده الاستعمار والجيش وكانت فكرتي في هذا الوقت أن الجيش يؤيد الملك وأن هذه كانت مهمته الرئيسيه، وأذكر في هذا اليوم أن والدي قال لي لا تأكد أن فاروق سيكون آخر ملوك أسرة محمد علي على مصر قلت له كيف والجيش معه قال إن الأمور لا تحتمل هذا الرجل أكثر مما احتملت وصفرت ولا أكتمك سرا وأنا يائس من الإصلاح في مصر نظرا للأوضاع التي قدمتها تصور مثلا أن الوفد وقد كان حزب الأغلبية قبل الثورة لم يحكم إلا حوالي سبع سنوات من ثلاثين سنة مجموع وكان الحكم. مجموح حكم يعني سبع سنوات وكانوا يسمون هذه ديمقراطية ماذا يقصدون بالديمقراطية إذن؟ أن تظل الأغلبية بعيدة عن الحكم وهذه هي الديمقراطية وفي كل مرة كان الوفد يأتي إلى الحكم كان يأتي بضغط اجنبي. حفظا للأوضاع والاستقرار في مصر كانوا يضغطون على الملك ليأتي بانتخابات سنة ستة وتلاتين لأن أنجلترا كانت ترى أن الحرب العالمية على الأبواب وكانوا يريدون أن يضمنوا الاستقرار كنوع من الرشوة للشعب يعني كنوع من الأتيان بحزب الأغلبية لي... لي... ليتم الاستقرار السياسي وفي سنة 42 أيضا كان الوفد مقصيا عن الحكم ولأن الحرب كانت دائرة أجبر الملك على عودة الوفد لم يكن ذلك إذن لم تكن عودة الوفد نوعا من الديمقراطية وإنما كانت نوعا لضمان الاستقرار السياسي في الظروف الحارقة ولولا هذه الظروف الحارقة لما سمح الملك أبدا لحزب الأغلبية أن يحكم ثم تصوروا مثلا في انتخابات 38 لم يحصل الوفد إلا على 13 صوتا إلا على 13 مقعدا في مجلس النواب حتى تتخيلوا كيف كانت الأمور في مصر قبل الثورة لم تكن هناك ديمقراطية ليس هذا صحيحا أن مصر كانت فيها ديمقراطية فالذين يحاولون أن يوهموا الشعب أن الحكم قبل الثورة كان ديمقراطيا إنما يخطئون الحقائق أو أن ذاكرتهم قد ضعفت وأذكر أننا ونحن طلاب ماذا حدث لنا انا اشكر مثلا في فبراير 46 حينما قمنا بمظاهرات وكيف ضربنا على كبر عباس وما تمنى من, من مات وجرح من جرح كانت مأساة كبر عباس كما نعلم ذروة التمرد بالنسبة للطلاب في مصر وأذكر أيضا الإضرابات التي قدناها في القاهرة ضد اسماعيل صدقي حينما عاد إلى الحكم والتآمر الذي عقد بين اسماعيل صدقي وبعض القوى في ذلك الوقت لضرب الشعب ولإتمام معاهدة صدقي بيفن وكيف قدنا مظاهرات القاهرة وكنت من بينهم وكيف قتل منا 13 قتيل في مدان التحرير الذي كان يسمى في ذلك الوقت بميدان الاسماعيليه الخليو اسماعيل وكيف أطلق علينا الجيش الانجليزي النيران فارضى منا 13 قتيل في 21 فبراير سنة 46 ثم عمت المظاهرات والاضطرابات أنحاء مصر وسقط قتل كثيرون واعتبر العالم هذا اليوم هو يوم الطالب العالمي إذا ما تركنا الأوضاع السياسية جانبا لنرى الأوضاع الاجتماعية نرى أن الاقطاع كان يتحكم في مصر وأن رؤوس الأموال الأجنبية كانت هي التي تسيطر على مصر وكان الاقتصاد المصري تابعا للاقتصاد الإنجليزي بمعنى أن مصر لم تكن تنعم لا بالاستقلال السياسي ولا بالاستقلال الاقتصادي وكانت الأوضاع الاقتصادية في مصر مترديه وأكثر من ذلك فإن الأوضاع الاجتماعية كانت بالغة السوء لم يكن الفلاح ولا العامل يجد قوت يومه وكانوا يعاملون معاملة ظالمة ولذلك كان طبيعيا حينما تقوم الثورة أن تتحدث عن إلغاء الإقطاع القضاء على الإقطاع والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم إذا أخذنا هذه الصورة في مجموعها ملك عابث استعمار مسيطر أحزاب هي ألعوبة في يد الملك وفي يد الاستعمار الأغلبية لا تحكم أحزاب الأقلية هي التي تحكم دائما والبرلمانات مزورة بمعنى أن الحزب الكبير كان له 13 كرسي فقط في البرلمان طبعا انتخابات ثم الانتخابات بتتغير بناء على خدم القصر والرشاوى التي ت... الوزارات تتغير بناء على رغبات خدم القصر والرشاوى التي تقدم ل... تقدم لهم وكان الملك غارقاً في ملذاته والاحزاب تبحث عن كراسي الحكم هذه صورة قبيحة لا يصح أن ننساها ولا يصح ابدا لشبابنا أن يتوهم لعدم معرفته بما كان ماضيا أن الأوضاع في مصر قبل الثورة كانت على ما يرام وإذا كانت على ما يرام ففيما اذا كان قيام الثورة بل وفيما كان ترحيب الشعب هذا الترحيب الضخم بالثورة التي, كا... التي قامت ثم دعنا من الفلسفات العقيمة أن في 23 يوليو حدث انقلاب نعم استولى الجيش على الحكم. ولم تكن هناك من قوة تستطيع أن تستولي على الحكم إلى الجيش ولو استمرت الأمور على النحو الذي كان قائما قبل الثورة ولم تقم الثورة لا غرقت مصر في مذابح طبقيه حرب أهلية لمواجهة المآسي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي قامت ولذلك فإن استيلاء الجيش على الحكم في 23 يوليو كان انعكاسا لرغبة شعبية عارمة في التغيير وكان رحمة من الله أن القوات المسلحة هي التي وليت الأمر ولم يتولى الأمر الشارع المصري وإلا لتعامل مع قوى الفساد بطريقة أخرى بطريقة حمراء هذا تاريخ يجب الا نسقطه أبدا من حسابنا وحينما قامت الثورة كنت طالبا في باريس كنت طالبا في باريس ولذلك سعدنا كثيرا بقيامها نعم لقد استولى الجيش على الحكم في 23 يوليو ونعم لقد كان هذا انقلابا عسكريا ولكن إذا أدخلنا في اعتبارنا النتائج التي ترتبت على حركة الجيش في هذه الليلة وهي تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر تغييرا عميقا وإذا حملنا هذه النتائج على الحدث الضخم في 23 يوليو يصبح 23 يوليو ثورة حقيقية فالثورة الحقيقية هي التي لا تكتفي بالوصول إلى الحكم وإنما التي تغير طريقة الحكم والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية تغير الواقع, تغير الواقع. ولقد غيرت ثورة 23 يوليو الواقع المصري سواء في الحقل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي هذه النتائج التي تترتب على الثورات لا تترتب في يوم وليلة وإنما الذي حدث في في يوم وليلة هو ان الجيش قد استولى على الحكم أما النتائج العميقة فتأتي بعد ذلك وحينما نصف الحدث الأول يجب أن نصفه بالنتائج التي ترتبت عليه نصفه بنتائجه بنتائجه النتائج تحمل على المقدمة لا. ولذلك يصبح الحدث الذي حدث في صو... في 23 يوليو ثورة حقيقية إن... إن هذا تاريخ لا أريد أن أقف عليه طويلا وإنما أريد للذين يتفلسفون أن يتوقفوا عن فلسفتهم وما زالوا منشغلين بالانقلاب الذي حدث في 23 يوليو لا إنهم لا يعرفون معنى الثورة الثورة الحقيقية هي التي تغير الأوضاع القائمة في المجتمع ولقد غير 23 يوليو الأوضاع القائمة في مصر جميعا الاستاذ دكتور رفعت المحجوب الحقيقة ده استهلال رائع وبداية تشد أذن شبابنا لمتابعة التاريخ الذي لا يعرفونه ولذ... وما تتحدث عن الشباب وهم لم يشهدوا ما شاهدنا قبل الثور فلنسأل من الذي كان يدخل المدارس ويتعلم هل ابن الفلاح كان يدخل المدرسة وتعلم هل ابن العامل لقد كانت المدارس والجامعات مقصوره على أولاد الأغنياء وبعض ابناء الطبقة الوسطى. أما الفلاحون والعمال فكانوا محرومين من التعليم وعلى ذلك وكما قيل كان ابناء الأغنياء يرثون الغنى والتعليم الغنى والعلم أما أقول والتعليم ليس بالضرورة العلم وكان أبناء الفقراء يرثون الفقر والجهل وكان مكتوبا على الفلاحين والعمال أن يظلوا بعيدين عن المدرسة كان عليهم أن يؤدوا ضريبة الدم في الدفاع عن الوطن ولم يكن لهم أن يأخذوا حق التعليم هذه أوضاع نعرفها جميعا عشناها صحيح قد يبرز ابن فقير لأنه نابغة هذه مسائل ليست هي القاعدة وإنما هي الاستثناء كما نتحدث في القصص الشعبية عن الشاطر حسن ولكن أبناء الفلاحين والعمال لم يكونوا, كله لم يكونوا كلهم الشاطر حسن أو العبقري الذي وصل إلى المجد أو حقق تقدما أو علما مثل طاحسين أو ثروة مثل عبود هذه حالات فرطية أما القاعدة العامة فقد كان المجتمع منقسما قسمين قسم له الغنى والتعليم والمستشفيات وقسم له الفقر والجهل والمرض ويدخل العسكرية في الجيش كجندي بسيط هذا هو التاريخ الذي أريد لأبنائنا أن يتذكروه فإذا كان الآن عدد الطلاب في الجامعات بمئات الآلاف فذلك بفضل الثورة وإذا كان في كل قرية مدرسة فذلك بفضل الثورة الثورة لم تعطي فقط مجانية التعليم وإلا لظل الأمر حبرا على ورق وإنما الثورة أنشأت مدرسة في كل قرية في عهدنا لم تكن المدارس الثانوية موجودة إلا في عواصم المدريات في القاهرة أربع مدارس الثانوية وفي كل عاصمة مدرية مدرسة وفقط وحتى لو كان في نهاية العهد الملكي تقررت مجانية التعليم الابتدائي والثانوي إلا أن المدارس لم تكن قائمة لم تكن متوفرة فالجديد في الثورة ليس هو فقط تقرير مجانية التعليم وإنما نشر المدارس في مختلف قرى مصر ومحافظات مصر والتوسع في التعليم الجامعي قد يقال وهذا موضوع جانبي في المناقشة إن مستوى التعليم قد انخفض ذلك نتيجة لكثرة العدد أنا لا أستطيع أن أحرم الناس من التعليم بهذه الحجة وإنما هذا يتطلب منا أن نعيد النظر في سياسة التعليم ما أريد أن أقوله لشبابنا إنهم لا يذكرون ما كان قبل الثورة لم يكن للفلاحين والعمال حق التعليم عملا ولذلك فإن التطور الكبير الذي حدث حدث لصالح الطبقات العريضة يعني فعلا مجتمعنا أصبح مجتمع الطبقات العريضة وهذا بفضل الثور لن ادعي أن الثورة ليست لها أخطاء وجل من لا يخطئ ولكن هناك تغير عميق جدا حدث في المجتمع المصري حدثت تغيرات جذرية في الأوضاع السياسية في الأوضاع الاقتصادية في الأوضاع الاجتماعية أريد أن أذكر بها هؤلاء الذين لم يشهدوا عصر ما قبل الثورة الحقيقة السيد دكتور رفعت المحجوب هذه البداية رائعة لشهادة حضرتك على عصرنا الذي نعيشه ونحن في احتفالاتنا بثورة يوليو فلكن هو من الناحية العلمية يعني أسأل سيادتك هل هو شيء طبيعي أو صحي أنه بعد كل هذه السنوات من عمر ثورة يوليو يظل البعض مختلفين على تقييمها الحقيقي وتحتاج سيادتك إلى كل ما قلته منذ بداية حوارنا إلى الآن دفاعا عن ثورة يوليو والله يعود لك اختلاف الناس وارد دائما فالناس دائما يختلفون على الأحداث الكبيرة اختلافات شكلية لا قيمة لها هل هي ثورة ام انقلاب ده اختلاف شكلي وعقيم ولا يستحق ان نتوقف عنده كما قلت اختلافات اذا هل الثورة اصابت هنا ام اخطأت هناك هذه مسائل محتملة لان اولا لا توجد حركة ضخمة من حركات التاريخ ليست لها اخطاء فالبعض بيركز على الاخطاء والبعض بيركز على الحسنات ولكن دعني بعد مثلا خمسين سنة والجيل القادم سيؤرخ للثورة لن يقف طويلا عند التفاصيل الصغيرة سيذكر مثلا أن الثورة قامت في 23 يوليو نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية وأن هذه الثورة قضت على الاقطاع وقضت على سيطرة رأس المال على الحكم. وقضت على الملكية والأحزاب الفاسدة وطرحت مضمون اجتماعي للحياة في مصر وأطلقت آمال الجماهير العريضة واعطتهم حقوق لم تكن لهم ويظل هناك كلمة ختامية وكان للثورة تجاوزات فيما يتعلق بالحرية الفردية ويعني مشاكل حدثت في هذا المجال وتسقط كل القصص التي آلمتنا لأن التاريخ لن يتوقف عن قصة اعتقال شخص أو حرمان شخص من حريته كل القصص دي في التاريخ بتسقط وعلى ذلك ستسجل سطور التاريخ بعد خمسين عاما إنجازات الثورة في مرحلتها الأولى وتسقط من بين هذه السطور كثير من السلبيات لتظل جملة واحدة أن الثورة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية وهو من طبيعة الثورات وإن كانت هذه الإجراءات الاستثنائية كانت أكثر مما, مما يجب وأن الثورة قد أصرفت بعض الشيء نحن نحس بالاسراف في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت لأننا ما زلنا قريب عهد بهذه المرحلة لكن بعد خمسين سنة ده سيسقط من بين سطور التاريخ أيضا لو نيجي لمرحلة التانية في الثورة وهي مرحلة الرئيس السادات سيسكر التاريخ أنه أطلق الحريات وسمح باختلاف الرأي وبظهور الرأي الآخر وبظهور المعارضة وأنه قاد حرب اكتوبر المجيدة وأننا قد استردنا سيناء استردنا سيناء وأنه قد سمح بقيام الأحزاب وبدأت مرحلة الانفتاح الاقتصادي صحيح في سلبيات مثل استغلال بعض الطبقات بعض العناصر الطفيلية وبعض الخروج فيما تعلق بالاستغلال الاقتصادي ولكن ده كله برضه سيسقط من بين سطور التاريخ وسيظل المكاسب الكبرى إطلاق الحريات عودة الأحزاب حرب أكتوبر تحرير سيناء، نختلف كما ما نريد على الحرب وعلى السلام ولكن كل هذا سيسقط من بين سطور التاريخ مع الزمن ويظل أننا قد حاربنا حربا مجيدة هي حرب أكتوبر وأن مصر قد استردت سيناء دايما المراحل كل مرحلة لها مكاسم ولها أخطاء ومع الزمن المكاسب بتظل لأنها مكاسب للشعب والوطن والأخطاء اللي, احنا اللي آلمتنا لأننا عشناها وتألمنا لها بتسقط مع الزمن خاصة وأن الثورة في مرحلة السادات عالجت أخطاءها في مرحلة عبد الناصر وأننا الآن في مرحلة مبارك نعالج أخطاء المرحلتين نحافظ على مكاسب الثورة ونطورها وننقيها ونطهرها من سلبياتها لا توجد حركة ضخمة في التاريخ ليست لها أخطاء إذا يعني في هذا التحليل العلمي الذي نستمتع بالاستماع إليه من أستاذنا الدكتور رفعت أه المحجوب أه نستمر في يعني هذا التحليل ونسأل هل هذا الاختلاف في التقييم مش عارف يعني ستتفق معي أم تختلف؟ هذا الاختلاف في التقييم نشأ نتيجة خلط البعض بين تقييم الأهداف والنتائج أو بين تقييم الثورة نفسها بأهدافها وموصلها العليا وبين تقييم رجال الثورة أو زعمائها الذين تعاقبوا على الحكم يعني حصل خلط هنا آه آه مزبوط هولي شاتك حاجة أيوة. الثورات عادة كالأنهار الجديدة كالأنهار الجديدة آه. كيف؟ تبدأ مجراها غير عميق فالمياه تتدفق في مكان وفي آخر وتقتلع أمامها بعض الأعشاب والأحجار ويكون عملية الاقتلاع هذه أليمة ولكن بعد مدة مجرى النهر بيعمق وبيزداد استقرار وهدوء لأن مجراه أصبح عميقا هذا شأن الثورات فإذا كان هناك اندفاع في بعض المراحل ده من طبيعة الثورة إذا كان بعض الثوار أخطأوا طيب ما الثورة الفرنسية لو رجعناها سنجد أن أخطاءها كانت أكثر عمقا نتذكر أن قادة الثورة الفرنسية قد قتل بعضهم بعضا أعدموا بعض وبعنف غير معروف نتذكر أيضا حتى أن الفلاحين عند قيام الثورة الفرنسية هاجموا بيوت الاقطاع والأرستقراطية وحرقوها وقسموا بأيديهم الأرض لعندنا في مصر كانت الثورة رحمة هي التي قامت بتوزيع الأراضي أما في فرنسا حينما تأخرت الثورة بعض الوقت قام الفلاحون بإحراق منازل بيوت الإقطاع والأرستقراطية وقاموا بتوزيع الأرض الثورة في مصر كانت أكثر عقلا طبعا هناك بعض الثوار الذين أخطأوا ولا أنزه هؤلاء الذين اشتركوا في الثورة عن الأخطاء بعضهم استغل النفوذ هذا صحيح بعضهم لم يكن فوق الشبهات من ناحية المالية وانحرف هذا صحيح ولكن أين هي المجموعة الضخمة التي تتميز كلها بالنقاء والطهارة متصور جدا أن نكون مجموعة بنقوم بعمل ببقى بنا في درجة العقل وفي درجة الاتزان وفي درجة النزاهة وفي درجة تصور الأمور أيوة في بعض رجال الثورة له أخطاء وأخطاء كبيرة وبعض المحيطين برجال الثورة اوقعوهم في مشاكل واوهموهم في فترة أنهم في خطر واستغلوا هذا الوهم ليطلقوا ايديهم هم في عمليات غير مشروعه وفي الاعتداء على حريات الأفراد نحن لا ننكر هذا ولكن الثورة دائما في اندفاعها بتقع في أخطاء ويتسلقها دائما طفيليون انتهازيون يستفيدون منها ويسيئون إليها ولكن حينما آجي أقوم الثورة وأضحها في طرها الصحيح لازم أعرف أن الحركات الكبرى بالضم انتهازيين وبعض الفاسدين وبعض المستغلين لكن بتظل قيادات الثورة الكبرى التي صاغت فكرها وحددت مجراها بتظل هذه القيادات وطنية وأعطت مصر وخاطرت بحياتها في يوم 23 يوليو لا أريد أبدا أن أظلم قادة الثورة لتجاوزات حدثت من بعض رجالهم ولذلك أذكر في 28 سبتمبر 75 ونحن نحتفل بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر قلت بالحرف الواحد الرجل أعز من أن يضرب بأخطاء بعض رجاله والثورة أكرم من أن تصفى بما كان من سلبياتها يعني أذكر هذا التعبير الرجل أعز من أن يضرب بأخطاء بعض رجاله والثورة أكرم من أن تصفى بما كان من سلبياتها فللريال الرئيس عبد الناصر أخطاء منهم من هو طفيلي من هو اعتدى على الحريات من ظلم الناس من اتخذ إجراءات مكحفة وفي نفس الوقت الرجل أعز من أن يحاسب لأن الرئيس دائما لا يستطيع أن يحيط بكل شيء هو بشر وهناك تجاوزات وأيضا إذا حدث في عهد الرئيس السادات بعض الفساد من أشخاص يحيطون به أو يلوذون به أو من أشخاص يستغلون الجو العام فبرضك نفس الشيء أنا لا أستطيع أن أدين عهد الانفتاح لظهور ظواهر طفيليه دائما الحركات الكبرى لها سلبيات وبرضك مكاسب الرجل اعز من أن تضرب بما كان من أخطاء الطفيليين يعني يجب أن نفرق دائما بين عظمة الثورة وما تحدثه من تطورات اجتماعية وعظمت قائد الثورة سواء في مرحلة أو في أخرى وأخطاء الذين يحيطون به شاهد على العصر سهرة اسبوعية اعدها وقدمها لكم عمر بطيشه موسيقى موسيقى